وَلا قَد كُذِبَ رُسُلٌ مِن قَبْلكَفَ صَبرُوا على مَا كُذبُ وَُودُ حتىَ أَتهُم نَصنَا وَل مُبَدّلَ لِكَلمِمات اللَّهِ وَلا قَد ج أَكَمِن النَّبَئِلمُسَلين.